السؤال رقم أربعة أسير بسرعة القصوى المسموح بها وضعية صحيحة ألف نعم با لا أعيد أسير بسرعة القصوى المسموح بها وضعية صحيحة ألف نعم با لا